أنا طالب. اسمي. أنا من. أنا طالبة. اسمي. أنا من. هل أنت طالب؟ من أين أنت؟ هل أنت طالبة؟ من أين أنت؟ هل أنت سعيد هنا؟ هل أنت سعيدة هنا؟ أين تسكن؟ أسكن في أين تسكنين؟ أسكن في هل تسكن قريبا؟ هل تسكنين قريبا؟ هل تسكن بعيدا؟ هل تسكنين بعيدا؟ أسكن في شقة أسكن في فندق أسكن في الجامعة بخير سعيد أسكن قريبا قريب بعيدا بعيد شقة فندق